أباه التحدر ردني أباه قريب أراه ولست أراه أمد إليك يدي بالحنين فعاد الحنين طويلا بكى أباه بجفنك غاب السرور وأظلم بعدك نور الحياة ومجلسك استمرته قيور وصوت ما زال حيا صدا إذا ما تنفست من صمته وجدت عبيرك حيا شذا إذا ما التماست به موضعا جلست عليه بكيت خوا إذا ما تنفست من صمته وجدت تو حيا شذا إذا ملتمست به موضعا جلست عليه بكيت خوارا بيلا ياما ارتقاء العلى من أبي لا يفاخر أقرنه بغير الصليع الذي قد أتا كريم أبوه إلى خالد صلى بلقناة حداد الضبا وني بأنسى بإيمانه وفخر الفتاة دينه وتقى وضوء الصباح ووقت الصلاة وتسأل عنك ليالي الشتاء إذا أزهت النار وجه الصلاة ويسأل عنك صباح ربيع وتسأل عنك زهور الحياة أمرت المحافل بلز انتهى وبدور التمام يزين ضياء نجمك في كل محمدة يضيء بكل سماء سنى وسفحك في كل موهبة علي على كل سفح نبا. قيد السقم منك القوى فذكرك حر طليق قوى وإن غشيت فكرك المنسيات فلم ينسك الأوفياء الأوباء وإن قلب الطب في نظيري فحسب الإله وحسب الإله أعلل قلبي بالأمنيات لعل ابتسامك يطفئ ضا وأغمض طرفي لحظة شوق لعل بصحوك يجلو ضحا كأني بعينك برقة وثغرك بالحمد ينهاجفا تقلب في العيون دامعاتك كما يزع الصبح عنه دوجاها نقبل رأسك كالظمير ولله منا تخر الجباه ولله منا تخر الجباه طويل بكاء أبار في جبنك ورق السر وأظلم بعدك نور الحياة ومجلسك استمرت القيوم وصوتك ما زال صدا